بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أين يوم قيامه، فإذا برق البصر وخفف القمر ودمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفتر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر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 كلا إذا بلغت التراق وقيل مراق وظن أَنَّهُ الفراق والتفت الساق بالساق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 A يحسب الإنسان أي يترك سدا؟ A يحسب الإنسان أي يترك سدا؟ ألم يكن قفتم ثم كان علقة فقل قف سوا منه وجئني الذكر والأنثى أليس ذلك بقادم